بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس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 يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازلًا وَقَدْ رَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي أَخْتِلَافِ الْنَهَارِ وَالْنَهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ, لآيات لِقَوْمٍ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 خير دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا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 كيف تعملون؟ وإذا تتل عليهم آياتنا بجناة قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتى بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدل له من القائ نفسه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 ولا يفعوهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشترون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 إذا لهم مكر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر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 وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيق بهم. دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أجيتنا من هذه، لئن أجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام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 كذلك نفصل الآيات لقولي يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سنُ الحُسْنَ وزيادة، ولا يَرْهَقُ جُهَّهُمْ قَتَرُوا ولا ذِلَّ أُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَةَ جَزَاؤُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم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 قل مي يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السمع والأبصار وَمَن يُخرجَ الحيّ مِنَ الْميتِ وَيُخرجَ الْميتَ مِنَ الحيِّ وَمَن يُدَبرُ الْأَمرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ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 قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ مُنْكِرُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَ الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى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 تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون أفترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدّهم أو نتوّفّنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر مبين